وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال العالم عند البعثة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والبيع هذه البقايا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنقضر محمداً صلى الله عليه وسلم وتنقضر بعثته فهم كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما عندهم من وصفه في التوراة والإنجيل حتى من قبل أن يبعث بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل الله رب العالمين محمدا وأخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور وهدى به من الضلال إلى الرشاب ومن الغواية والفساد إلى الحق والخير وإلى طريق مستقيم بأي شيء هداء بالوحي بالكتاب العزيز وبالسنة المشرفة بما آتاه الله رب العالمين من العلم كتابا وسنة هذا الله رب العالمين البشرية وأنشأ الله رب العالمين على هذه المائدة الإلهية النبوية خير جيل أخرج للناس ساد العالم كله وحكم الدنيا بأسرها خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمر الله جل وعلا إلى أهل الأرض يتهارشون كما يتهارش الحمر ويتهارجون لا يعرفون حقا من باطل ولا يذرون قبيلا من دبير ولا يميزون بين ما يضرهم وما ينفعهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في البيارات والبيعي كانت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحال العالم اليوم أقرب قربا إلى هذه الصورة النبوية لكل متأمل حصيف أرسل الله رب العالمين محمدا بالكتاب العزيز وبالسنة المشرفة وحمى الخلقه ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتطفلوا على موائد الناس ودعاهم إلى مائدة القرآن العظيم وإلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان ماذا لا تجد في تاريخ الإسلامي في نصوعه وصطوعه وإشراقه ووضوحه في الفترة النبوية والتي تلتها في أيام العز الأكبر وفي أيام الإقبال الأعظم لا تجد موقعة من المواقع ولا غزوة من الغزوات كان عدد المسلمين فيها يزيد على عدد الكافرين ولا تجد موقعة ولا غزوة كان عتاد المسلمين فيها يربو على عتاد المقالفين في أول وحعة عز الله رب العالمين فيها الإسلام وأهله وأظهر فيها قضلة في موقعة بد كان عدد المسلمين ثلث عدد الكافرين وأما المتاع ففي قلته وأما الزاد ففي ندرته على أمر غير معهود في حروب الدنيا سابقا ولاحقا والقوم لم يخرجوا مهيئين لقتال ولا لجلاد ولا لصراع وإنما كانوا كما وصف القرآن العظيم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وهم قد خرجوا للعير لا للنفير وخرجوا للغنيمة الباردة يسلمها لهم ربهم جل وعلا من غير جلاد ولا صراع ففوجئوا بالمعرفة قائمة سالحة مشمرة عن بدنها وزجدها متبرجة لكل ذي عينين وجدوا هذا الأمر قائما من حيث لم يكونوا يحتسبون ثلاثمائة واربعة عشر رجلا في مقابل قرابة الألف وزاد وعتاد نذر يسير لا يقوم في موقعة يفصل فيها الأمر في يوم سماه الله جل وعلا يوم القرطان في يوم يفرق الله رب العالمين فيه بين الحق والباطل وبين الهدى والرشاد وتبدأ فيه صفحة جديدة من صفحات كتاب الكون المنظور صفحة في تاريخ البشرية هي أنصع ما يكون نصوعة حد فارق وأمد فاصل بين ما كان وما هو آه كل على هذا العدد اليسير فمن عين أتى النصر إذا رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بينهم في أحد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجالد ويقاتل بنفسه بذاته بسيفه برمحه بإيمانه بيقيمه في يوم أحد ومع ذلك جاءت الكسرة تعقبها الحسرة ولما تساءلوا من أين أتوا جاء البيان الأكبر الأكرم من عند الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم قانون واضح ظاهر سار بمفعوله إلى يوم الدين قل هو من عندي أنفسكم لا توتون من قبل أعدائكم وإنما تهزمون من داخلكم تهزمون من ذواتكم من بين أظهركم ولا تهزمون من خارج يا أمة محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر فخوره والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى تعوند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يحترم أمره وأن لا يخالف صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في أمره ولا في نهيه فلما خولف أمره ولما عوند فيما وصى به جاءت الكسرة تعقبها الحسرة وكانوا قد أسروا سبعين في غزوة بدر فاستشهد منهم سبعون استشهد منهم سبعون وكانوا قد أسروا سبعين وقتلوا سبعين أولما أصابتكم مصيبة بمن قتل منكم والموت مصيبة فما بيل الله جل وعلا في محكم التنزيل إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فسماه الله رب العالمين مصيبة في كتابه العظيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني في يوم بد فقتلتم سبعين وهسرتم سبعين فنزل المأسورين منزلة المقتلين لأنهم كانوا على ختلهم قادرين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين نؤتى النبي بيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نحن الذين أجبرناه على الخروج فنحن من الناحية النفسية على أعلى ما يكون الاستعداد النفسي للصدام والجلاب بعث يوم بدر فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان دعا الناس ونفرهم إلى الخروج إلى الحرب لخرجوا عن بكرة أو على بكرة أبيهم كما هو الصواب لخرجوا على بكرة أبيهم ولكن ما يظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى قتالا ولا جلادا ولا صراعا فتتاقل من تتاقل وهو على يقين من أنه غير عاصم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما في أحد فالناس قد خرجوا واخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان للخروج كرهها فكان ما با فكان ما كان من الكسره تعقبها الحسره فلما توفر العدد عندما خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى لقاء هوازن في يوم حنين وعبى جيشه ولحق به الطلقاء ممن دخل من مسلمة الفتح الإسلام في يومه وساروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا كثرة كثيرة كما وصف القرآن العظيم أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين هذه الكثرة قد توفرت وهذا العدد والعتاد قد أصبح رابيين زائدين على الحادة فكان ماذا فكان أن حصر المسلمون عند الصدمة الأولى في فل الشعب فولوا مدبرين كما بكر القرآن العظيم ولا يظلم ربك أحدا ماذا كان قول قائلهم عندما خرجوا للقاء هوازن في يوم حلعين عندما خرجوا قال قائلهم لن نغلب اليوم من خلة لن نغلب اليوم من خلة هذه كثرة كثيرة ضافية وعدة وعتاد لا ينقصنا شيء لن نغلب اليوم من خلة فكان ما وقف الله رب العالمين لم تغني عنكم كثرتكم شيئا ثم كان الإدبار عند الصدمة الأولى مما لا يحبه الله جل وعلا ثم فاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا للأنصار يا للمهاجرين يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب بيعة الرضوان فاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتفقوا حوله فجاء النصر بعد من عند الله جل وعلا أينما تتبعت مواقع الإسلام الفاصلة وأينما نقبت في تاريخ المسلمين الأول فإنك لا تجد كثرة تغلب أبدا وإنما تجد قلة ظاهرة في مخابل كثرة فاجرة مهزومة بكلها فقد دحرت تحت أعين هؤلاء المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ذكر يوم مؤتة عنك ببعيد فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ثلاثة آلاف في مقابل مئة ألف, ألف من الروم بقياده. رقم ومئة ألس من العرب الموالين لهذا القيصر الذي قد وضعوه فوق السمات الأعلى فكان ماذا فكان أن تطهقر خالد رضوان الله عليه بالجيش بعدما أصيب الأمراء الثلاثة الذين حددهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانسحاب المنظم يتم تحت أعين مئتي مقاتل من الروم ومن معهم في حزبهم من العرب الموالين من الغساسنة والمنابرة ومن دار في فلس الروم لعنهم الله رب العالمين كل هذا يتم تحت أعينهم الانتحاب المنظم يتم تحت أعين هؤلاء المقاتلين الأشداء ومع ذلك لا يدرء واحد منهم على احتواء هذه القطرة في بحر هذا الخضم المتلاطم من الحديد دروعا وأسيافا ورماحا وخالد رضوان الله عليه ينسحب بجيش المسلمين فرارا غير فرار كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنهم كانوا أمة قد أخذت بمقومات الحياة قرآن ينزل ضروسا من السماء فيتحول الى واقع في الحياة لا يتحول الى طرف مادي ولا الى زاد علمي ثم يغيب في غياه بالذاكرة يستدعى او لا يستدعى لا الان ولا بعد حين ثم لا يستفيد ولا يفيد منه احد شيئا وانا لله وانا اليه راجعون أمة بأطفالها بأطفالها على أعلى مستعم من الختال ومن نفسية القتال وتعبئته نفسيا ومعنويا عندما عاد خالد لرضوان الله عليه بمن انسحب بهم من جند مؤتة عليهم والرضوان من ذلك الموقف العصير الذي وجد الجيش فيه كأنه خطرة في بحر لجي تغشاه ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يتبراها ولكن ومن لم يدع لله له نور كما له من نور عندما عاد خالد فكان على رشال في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الغلمان والصبيان يكسعون في وجوههم حاتين الطراب يحطون الطراب في وجوههم يقولون أيها الفرار أيها الفرار أنتم الفرار أنتم الفرار فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هم الفرار إن شاء الله هم الفرار هؤلاء الغلمان والصبيان يقولون لهذا الجيش الظ吧فر الكعر كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون لهذا الجيش المنقصر بشهادة النبوة من ثم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا عدتم؟ لماذا لم تموت؟ لماذا جئتم ومات من مات شهيدا؟ إلى أي حياة تسعون؟ وأي حياة تطلبون؟ لماذا جئتم؟ أي شيء تفضلونه في هذه الدنيا البغيظة إلى من كان ذا بصيرة إلى أي شيء تعودون في هذه الدنيا التي لا يقبل عليها عاقل وتدعون النعيم الأكبر والشهادة العظمى حتى الصبيان وحتى الغلمان في أمة محمد على الجيل الذي تربى على يديه يقول أنتم الفرار أنتم الفرار لمعدتم, لمعدتم لمعدتم لماذا لم تموتوا لماذا لم تستشهدوا في سبيل الله أينما نظرت في تاريخ الإسلام الأول وجدت قلة ظافرة في مقابل كثرة مردولة زليلة وهذا هو سعد بن ابي وقاطم في الخادسية والحرب تستعر ثلاثة ايام بلياليها لا يقف الختال لحظة فيها وانما الختال كان بوصولا ليلا ونهارا والعتاد والعدة مع الثواف المقابل مع الكفرة المناويين وأما جند الإسلام حتى قائدهم فإنه مصاب في فقار ظهره قد استلقى على بطنه في علية له يشرف على المعركة ويوجه سيرها رضوان الله عليه وجند الإسلام الظاطر يفعل الأفاعيل ويكري الأليم ويطيح بالرؤوس عينما نزلت وحيث ما تكون جند الإسلام الضافر مع قلة عتاد وقلة عدد وكثرة إيمان وعظم تثبيت من خبل الله رب العالمين وفي الاربوط كان هذا الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف الله كان هناك معزودا عندما أرسل عمر رضوان الله عليه خطاب العزل اليه ثم خطاب توصية قد جاء من قبل امير المؤمنين بعد التولي تولي امر المسلمين وتولية الامرة رضوان الله على صاحبها بعدما تولى خلافة المسلمين وعزل خالدا رضوان الله عليه وعرسل كتابا إلى أبي عبيدة يوليه وقد تجمعوا مراء الأجناد هناك في المعركة الفاصلة معروف وجاء الخطاب إلى أمين العمة إلى أبي عبيدة فيه أمر عزي خالد والمعركة ليس بينه وبينها إلا ظلام الليل وهذا الجند الذي عضيه لقتال المسلمين بحر مطلاطم خبام لا يبصد الطرف مداه ولا ينتهي النظر إلى منتهاء موقف عصيب وهذا رجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين الأمة والأمانة تقضي أن يحافظ عليها بحفاظ الله رب العالمين وأن يرقب فيها أمر الله لا بات نفسه وأن يتوتل فيها على الله رب العالمين أخسى خطاب العزل عن خالد وعن أمراء الأجناد وقد بتمعوا رضوان الله عليهم وهم يتنازعون بينهم في شرف تولي القيادة في يوم الزحف فقال خالد للأمراء وخطاب عزله مغيب بين قيات في آغه تبيع رضوان الله عليه وأمر التولية تولية عمر المسلمين وامرة الجيوش العامة وهذا الأمر وذات العزل كل ذلك بين طيات فياب أبي عبيدة كان مأمورا بتولي الامرة العامة وكذلك مأمورا بعزل خالد وإعلامه بذلك تغيبه وأما خالد فيقول لأمراء الأجنار لا تتنازعوا بينكم وإنما ينبغي علينا أن نتفق على خطة سواء قال وما هي ولا تولى كل منا القيادة العامة يوما لأن المعاركة في ظاهرها سوف تقول ولأننا فيما أحسب لسان حاله يقول ولأننا فيما أحسب لا يمكن أن ننهي هذا الأمر في غدوة ولا في عشية فهذا أمر شرحه يقول ولست الليلة ولا في الغد إلا مشغول يقول خالد رضوان الله عليه أعرض عليكم هذه الخطة وأنا أطلب منكم أن تدعوا لي أمر القيادة العامة في اليوم الأول فقالوا هذا لك وحكيوها ممتدة فأنجزها في يوم واحد رضوان الله عليه كان القائد العام والقائد الأعلى للجند والإمرة العامة بين يديه ودخل المعركة فأنهاها بفضل الله رب العالمين في يوم واحد فكان القائد الأول والقائد الأخير في يوم اليرموك رضوان الله على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين ثم يبرز خطاب العزم أبو عبيدة رضوان الله عليه على المنبر وخالد رضي الله عنه وأرضاه في المسجد وبلال مكلف من قبل أمير المؤمنين وبلال كان عبدا حبشيا وخالد في الذروة من بني مخزوم والأنفة والسيادة الأنفة والسيادة يدوران في دمه دوران الدماء في عروقها خالد كل خلية من خلاياه فيها من عظمة الانتماء ما فيها غير أنها اليوم حق لها أن تدل لله رب العالمين خالد الذي لم يهزم في موقعات قط رضوان الله عليه حتى لو كانت الموقعة على حال كفره ضد المسلمين وفيهم وعلى خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمة من عند الله جل وعلا وهو الآن جالس وبلال ويا لعجائه القبر بلال من دون اضحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا ياتي بالأمر من قبل أمير المؤمنين يا بلال اذهب الى ابي عبيدة لانه اصبح اميرا عاما لجند المسلمين واعلمه بامر العجل بعدما يؤتي الكتاب وعليك بمحاسبة خالد يقوم ابو عبيدة رضوان الله عليه فيرتق المنبر ثم يجلس صامقا لا يحيره ببنت شفة رضوان الله عليه وما يقول وكيف يشين سيفا سله الرسول ولكن ما هو عمر الفاروق وعمر جعل الله الحق في لسانه وعلى لسانه وفي طريقه وعلى يديه وما تلك فجا إلا تلك الشيطان فجا غيره كأن ما هو ملهم محجف بل هو كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الآن من أمير المؤمنين بمحاسبة خالد رضوان الله عليه وعدله من أين أعطيت فلانا وفلانا من الشعاء ما أعطيت من العطيات الجديلة وهذا المال الوفي أم من مالك أم من مال المسلمين وعره يوصي رضوان الله عليه إن خال من مالي فقد أسرف وعليك أن تعزله وإن خال من مال المسلمين فقد خال الأمانة وهو معزول وقد خان أمانة المسلمين فهو في الحالين مخطئ وهو في الحالين مطلوب أمام أمير المؤمنين رضوان الله يعني يقف بلال بين أديه فيقول يا خالد من أين أعطيت فلانا وفلانا فيشده خالد فيبلس فلا يحير جوابه يقول أجب يا خالد فإنما هو سؤال أمير المؤمنين فلا يديه فيحل عمامته عن رأته ويخيد يديه خلف ظهر وهو مستسلم ولم يستسلم قبلها ولا بعدها قط ولكنه اليوم يستسلم لأمر الله رب العالم ومستسلم صاغر يؤطي يديه لبلال رضوان الله عليه الذي أعزه الله بالإسلام بلال هو سيدنا كما قال عمر الفاروق أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضوان الله عليهم جميعا فقيد يديه بعمامته خلف ظهره ثم قال يا خالد من أين أعطيت فلانا وفلانا فقال من مالي فحل عنهم عمامة ثم جعلها بيديه على رأسه وقال نسمع ونطيع لولاكنا ونخدم ونفخم موالينا ثم قال إن أمير المؤمنين قد أمر بأن أقاسم كمالك فأخذ يقاسمه ماله حتى جاء أيلان عليه فقال خالد إن هذه لا تصفح إلا بثل فدفع إليه النعل جميعا ثم عاد معزولا كثيرا خاطر مريض الجناح فما هو شأن البشر مهما على شأنه فلما كان بحمر بين جند من المقاتلة لا تاروا خلفه إلا منتصرين جاءته نفسة مقبول نفتة مصطول يريد أن ينفت عن حر ذات قلبه فصعب المنبر بين جنده ومقاتلته الذين خاض بهم الغمرات فقال يا أيها الناس إن عمر رضوان الله عليه قد استعملني حتى اذا كانت بسمية وعسلا عزلني فقام رجل فقال له يا خالد مرنا ونحن نسير خلفك حيث ما تريد فقال <تصفيق> انا رب الخصائر حي فلا ثم عاد فقال له عمر رضوان الله عليه والله انك الينا لحبيب وانك علينا لعزيز ولا تعاتب لا في شيء من بعدها ابدا لان خالدا يقول له والله يا عمر انك غير مجمل في امره رضوان الله عليهم جميعا اين ذاتية الفقد هاهنا لا ذاتية مطلقا تراها ولا تحسها ولا تذيتها لا ظاهرا ولا باطنة فناء كامل لذاتية الفرد في مطلحة المجموع في مطلحة الدين الأقوى جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأل الله جل خدرته وتقدست أسناه ألا يديقنا طعم أنفسنا اللهم لا تديقنا طعم أنفسنا لا تديقنا طعم أنفسنا وخذنا إليك منا واشغلنا دك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس إنك خير مسؤول وأكرم مأمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن حال الغتائية كترة ولكن غتاء فغتاء السير ما السبب وأين يكمن الخلق إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مصدر تلقي مصدرا واحدا ضروط قرآن تتنزل وبيان سنة تفسر القرآن وتوضح مشكلة وتفصل مجملة وتبين بتفصيل ما أتى فيه على سبيل الإجمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل قوم من كل قمامات الأفكار البشرية ويجمعهم على ما مائمة القرآن الربانية وما إذا في السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل حتى من الفاروق رضو الله عليه أن يأخذ بصحائج التوراة يقول له أم تهوكون فيها يبن الخطاب والذي نفسي بيبه لو كان موسى بن عمران حيا ما وفعه إلا أن يتبعنيه ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها بالقرآن العظيم عباد الله إن هذا القرآن العظيم أخرج الله رب العالمين بالناس من الظلمات إلى النور إن الله جل وعلا قد أخرج بالقرآن العظيم هذه الأمة من حالة الشتاة والضياع والذلة والمسكنة إلى حال التجمع والعلوم والرفعة والتفرد بما لم يحدث لأمة خط في تاريخ البشرية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على هذا الأمر فيقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي سردت فيكم كتاب الله سردت فيكم سنتي لو تمتكتم بهذا لم تضلوا بعدي أبدا والمكهوم من هذا الأمر الظاهر وهذا النص البين أنكم لو تردتم القرآن والسنة ضللتم ضلالا بعيدا لانكم لو تمسكتم بالكتاب والسنه لم تضلوا واذا فلو تركتم الكتاب والسنه فالضلال محيط بكم واليوم لا تجد اثنين لا يختلفان ولا تجد واحدا لا تجد اقوين لا يتنازعان الله احد كيف تضل الامه منتصرة على أعدائها وهي ممزقة من داخلها هذا التمزق والقرآن العظيم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يأمرنا وخذ عبادي يقول التي هي إن الشيطان ينجغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يقول الله جل وعلا وقولوا للناس حسنها الله رب العالمين جعلكم إخوانا متحابين وجعل رابطة الإيمان بينكم معشر المسلمين أعلى وأكمل من رابطة الجم ومن رابطة العصب والحسب والنتب, والنتب من جميع الوشائج وشائج القربى وصلات الدماء عباد الله ان الايمان رحم ينبغي ان تعصل ولذلك لما جاء الى معاوية رجلا فقال انا اخوك وكان من احلم الناس رضوان الله عليه فقال لا اعطي لك الي نسبا فانتسب من اين انت اخي ومن أين أنت قد جئت يا أخي فقال إن الأخوة التي بيني وبينك هي أخوة الإسلام فقال رحم مقطوع لا تولم أول من يصلها رحمة الله عليه ورضوانه عباد الله إن هذه الرحم لا يمكن بحال من الأحوال أن تترتج في نفسك إلا إذا كان مع القرآن العظيم حال وإلا إذا كان لك من القرآن العظيم نصيب وعلى قدر أخذك بنصيب واكل من القرآن العظيم على قدر معرفتك بالله ومعرفتك برسول الله ومعرفتك بدين الله ومراعاتك لحدود الله واخذك بأوامر الله وانتهائك عن مصاخة الله وأخذك بأسباب المصر والعزة عباد الله اعلموا أنه لا نطرة إلا بعد الالتفاة حول مائدة القرآن العظيم وأعلموا عباد الله أن العالم كله لو تمالأ على أهل القرآن المجيد فلابد أن يخذل العالم كله ولابد أن ينصر أهل القرآن المجيد لأن الله رب العالمين قال في شتابه العظيم أن الكافرين بعد ما بينا ذلك أجل بيان في كتابه العظيم لو أنفقوا ما أنفقوا ولو أنهم بذلوا من الوسع ما بذلوا من أجل أن يبحروا المسلمين ومن أجل أن يعلوا دعاية الإسلام العظيم فإنهم لن يبلغوا من هذا الأمر شيئا هؤلاء الكفار المجرمون فائلين ما فعلوا لن يبلغوا من الأمر شيئا ولا دمنا الشأن كل الشأنه فيكم كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم اللهم استع بنا ولا تستبد يا رب العالمين اللهم استخدمنا ولا تخذلنا يا اكرم الأكرمين.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 لو انتصفنا حول القرآن المجيد تفهمنا معانيه ورتبنا اياته انا الليل وانا النهار لانه لا حدث الا فتنتين رجل اتاه الله القرآن فهو يتلوه انا الليل وانا النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق ماله انا الليل وانا النهار كما قال النبي المختار لا حدث الا فتنتين لو ارتفتنا حول كتاب ربنا جل وعلا فقد بدأنا أولى خطواتنا إلى نصر الله رب العالمين لنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم كياتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه في موقعة شقحة التي وقعت بين جند المسلمين وبين جند التكار الهالكين كان يمر بين الصفوك في نهار رمضان ياكل التمر يفطر لكي يتقوى على الجلاد والصيام ويضرب المثل كما فعل النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وتلمه يحط الخوما على هذا الجلاد الأكبر وعلى الشهادة في سبيل الله يرتل آيات الله جل وعلا كما كان عمراء الأجناد يعمرون الخراءة بقراءة سورة الانفاد وبقراءة سورة الختام بين الصفوف والجند على مصافهم يتدون عليهم آيات الله جل وعلا لان التثبيت لا ينزل ولان النصرة لا تكون الا مع ذكر الله رب العالمين وخير الذكر واقبره هو كلام الله جل وعلا. عباد الله اذا ابل هم الخطب واذا غشت السحب وجه السماء فحجبت الشمس واذا ما دخلت الامة دياجير ظلمة لا بصيص للامل فيها واذا ما وقعت الحيرة وتفشى للصراب ووقع الصخط والغضب تعلموا ان مدخلنا على الله جل وعلا انما هو القرآن العظيم عباد الله ليس لنا من مدخل الا من باب القرآن العظيم علينا أن نعود إلى الكتاب العظيم تالين له مرتلين آخذين بأحكامه منتهين عن نواهيه داعين إلى هذا الكتاب المجيد مرتلينه ترتيل تعبد ترتيل عبادة وترتيل ذكر ولو لم نفقه من معانيه إلا ما شاء الله جل وعلا على نجرة المفهوم وقلة لأن من تلاوة القرآن ما هو تلاوة تعبد لله جل وعلا نغتله آناء الليل وأخراف النهار وأما المعاذف وأما الخيال على شاشات ذلكم الجهاد بيوت المسلمين لا الى السحر الاعلى وانما الى طلوع الشمس من مشرقها واما السهر والاكوف على المعاصي وعلى تلك الهمور الهباحية التي قد غرق فيها شباب الامة الى ما فوق الابان فهذا ليل مظلم ملوث لا تتنزل فيه الرحمة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ان الناس جل وعلا ينزل الى تماء الجنية في السلط الاخير من الليل فينادي ألا من مستغفر تغفر له من تائد فاتوب عليه ألا هل من قوار بحاجة فأقضيها له وذلك حتى يطلع الفجر وكانت مدينة النبي لعهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ترك في طرقات هذه الليل تسمع للخوم في أجواف بيوتهم على خلة عددهم وعلى التي متاعهم وعلى ديخ ذات ايديهم ربوان الله عليهم تسمع لهم بالله ذويا بالقرآن كذوي النحر فهذه امة منصورة ولو عدنا الى ما كانوا عليه بالقرآن المدين لان الناس بدون القرآن يتفرقون ولان الابكار التي لا تستقى من كتاب الله جل وعلا لابد ان يقع فيها من التعارض ما قضى الله رب العالمين به ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واليوم تجد الرجل على مشارك القبر ولا يحسن يقرأ من القرآن آية يعطي الحروف فيها حقها ومستحقها ولا يستطيع أن يرتل ترثيل كما أمر الله جل وعلا في محكم التنزيل ورتل للقرآن ترثيل تجد الرجل قد على به المشيب وبلغت به السنون المنتهى وقد انحنى ظهره واشتعل الرأس شيبا ولا يستطيع أن يقرأ نظرا كتاب الله جل وعلا فأي جسد هذا الذي يسرع إلى النار عباد الله عار وأي عار أن يكون القرآن بيننا ثم لا نحمله هداية للناس ثم نخول الامانة الكبرى ثم نخون الامانة العضغى ونحذب هداية الله عن خلق الله وقد عمرنا بتبليغها لدنيا الله عباد الله عار عظيم علينا ان نكون خير اهمة اخرجت للناس عندنا لبراس الهداية والعالم في الظلام عندنا راية يطيب اليها الاناب في اضطراب وفي شتاة عار علينا واي عاب ان نملك سبب الاجتماع ثم ندعو الناس في اسباب الاختلاف عار علينا واي عاب ان يملكنا الله رب العالمين الامانة فنجعلها خلفنا ظهريا ونجعلها دبر اذاننا وتحت مواصي اقدامنا يدوس الصبيان ويدوس الكهول ويدوس الشيوخ على ايات الله جل وعلا في الطرقات بل تظهرها الدواب بحراترها بل تظهر عليها الكلاب باقدارها امام الله امة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حياتكم القرآن لحمكم القرآن دماؤكم القرآن عصبكم القرآن عرضكم القرآن دنياكم القرآن آخر القرآن العظيم سبب عجكم القرآن العظيم سبب نفعتكم عباد الله القرآن العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذلة وفي مكرة لانه حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله دينه وقرآنه المجيد في اظهر اخوان المفسرين عار واي عار ان تدخل الانكليزية على وجهها كأنما قد تعلمتها على اهلها ومن ولدوا راضعين لحروطها وادادها عار عليه ان تدخل لغة ولغتين وثلاث لغات من لغات الاعاكم ولا تستطيع ان تقيم لغتك العربية في جملة واحدة يفهم منك الفاهم بيانه ويسمع منك الفصيح بلاغة عارن عليه عارن عليك ان تدع سبب عزته وتتمسك باسباب ذلك عارن عليه فهذا لا يدله الا على فسولة الرأي ولا يدله الا على خمص البطير عارن عليه ان يكون كتاب ظاهي جل وعلا عندك في وبين يديه قد علاه الغباط عار عليه ان لا تقبل على كتاب الله الا اذا اصابتك المصيبة وان لا اذا لوي منك خلط الظهر الضواء عار عليه ان لا تعود الى الله الا اذا مرطت عجل عار عليه ان لا تلتفت الى نعمة الله عليه عار عليه ان تجعل القرآن خلفك ظهرية ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا عار عليه ان لا طاقها لسورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا عار عليه ان لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا عباد الله ينبغي علينا المسيق وينبغي علينا ان نكون عاقلين ينبغي علينا ان نكون واعين لاننا اذا لم نحرص اذا لم نحرص على صالحنا نحن فلم يحرص على صالحنا اعداؤنا واذا لم نحمي اعراضنا نحن فانه لا ينتظر من اعدائنا ان يصونوا اعراضنا واذا لم ندافع عن ديننا نحن فان الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماع الا اذا استبلنا واذهبنا ظاهرا وضاطنا وان تتولوا يتحق تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إلى متى ضياعكم إلى متى خلوعكم إلى متى جلكم إلى متى قعودكم إلى متى رخودكم إلى متى هذا استباك عباد الله والقرآن المجيد يقرأ ويذال القلوب في الصباح وفي المتاء وما من مجيه والنبي يشكركم إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تفقه في كتاب الله ولا تدعوا يوما يمر من غير أن تنظروا في القرآن العظيم ولو نظره لأن علي من رضوان الله عليه لما سئله بمتى التشفي كما سئل الرجل الصالح بعده قال بالنظر في كتاب الله جل وعلا النظر في القرآن العظيم وإذا رمضت عينايا شفاهم الله رب العالمين بالنظر في كتاب الله وبدعوة العجوز يعني الأمة يقول الرجل الصالح إذا رمزت عينايا سفيتا بالنظر في كتاب ربي جل وعلا وأيضا بدعوة العجوز وكان عرض الله بن مسعود رضوان الله عليه كما صق الإسناد إليه يرفع المصحفة فوق عينيه يقبله ثم يقول كتاب ربي كتاب ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي ألا تحسها ألا تجد لا في قلبك وقعات وفي أدنيك موقعات كلام ربي كلام ربي ولو كانت ورقة ممن تحد لطيرتها تطيرا وزينتها تزهينا وانت تحصل على شهادة ستحول في المنتقى الى ورقة لا تسمن ولا تغني من جوه فتجعل لها من الوقر ما تجعل مذهبة مفضبة ثم تصدرها في المجالس لاي شيء هذا والى اي شيء يصير من العدم والى العدم يصير وانا ما هذا من كلام الرب فلا تزينوا به قلبك ولا تزين به لسانك ولا تستطيع أن تتعامل معه خارئا فكيف تتعامل معه فاهما وكيف تتعامل معه مطبقا وكيف تتعامل معه داعيا إليه حارضا عليه حارثا من خلق بالفين إلى جنابه أما والله إنها لمحنة وأي محنة وإن لله وإن إليه راجعون وما من أمة لها ذنب يرب اليوم على هذا الذنب العظيم انها قادرة على هداية البشر بامر الله ثم تكون سببا في ضلال خلق الله عباد الله سوبوا إلى الله وارجعوا إليه ووحدوا ربكم وأقبلوا عليه ووحدوا ربكم إلى كتاب الله جل وعلا اللهم انفعنا, اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم حملنا كتابك المجيد حملنا كتابك المجيد واجعلنا من التالين له أناء الليل وعصاء النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وان ترجاونا لا نلب ان ترجاونا لا نهلك وان ترجاونا اللهم انا نعوذ بك من جميع سخطك نعوذ بك من جميع سخطك نعوذ بك من جميع سخطك اللهم سخنا ولا تستبدلنا ولا اللهم لا تستبدلنا اللهم استبدلنا اقبل بقلوبنا عليك اللهم اقبل بقلوبنا عليك وخذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك في غير ضر وضره ولا تثنا مذله اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم اخرج بالقران العظيم امتنا اخرج بالقران العظيم امتنا أصلح بالقرآن العظيم ألسلتنا اشرح به صدورنا اشرح به صدورنا اصلح به, به بالنا اصلح به, به حياتنا اصلح به حياتنا اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار اللهم رد الأمة إليك رد جميل تغير براها مضرة ولا فتنة مضل وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم